وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله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 ثم أما بعد أيها الاخوه المسلمون الأفاضل ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء يا ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا قَالِحَاتٍ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتراها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 سنتجنب في هذا المقام الكريم الخوض في شعب الكلام في قوله تبارك وتعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة ومذاهب العلماء والمفسرين في هذه الايه الجليله او في هذا الجزء منها معروفه ومزبوره في الكتب المشهوره فمن قائل إن المراد لا أسألكم عليه اجرا إلا أن تعرفوا حقي ومكان قرابتي منكم وهذا الذي رجحه كثير من المفسرين ومن قائل إن المعنى هو أن تودوني في قراباتي أن تودوني في قراباتي أي في ذوي قرباي أهلي وذوي قرباي ومن قائل إن المعنى إلا أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بما من شأنه أن يقرب ويزلف اليه من صالح العمل من صالح الأعمال والأقوال مذاهب ثلاثة مشهورة أيها الإخوة لن نخوض في محاكمتها ووزنها في هذا المقام لأن هذا يطول وليس له كبير تعلق بغرضنا في هذه الخطبة هذا اليوم إن شاء الله تعالى فمحبة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا امر مقرر مقطوع به عند كل من هداه الله وبصره ايها الاخوه بل لعله يكون مقطوعا به عند الجماهير الاعظم عند الجماهير الغفير الاعظم من هذه الامه باستثناء الذين خذلهم الله وأصمهم واعمى أبصارهم فراحوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ببغض آل محمد وسبهم ولعنهم وملاحقتهم والتنكيل بهم والتشريد بهم إن واتتهم وأمكنتهم فرصة والعياذ بالله فلعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين هؤلاء الذين يسمون ويدعون النواصب النواصب ايها الاخوه الذين نصبوا العداء لاهل بيت رسول الله ثم هم يزعمون انهم يؤمنون بالله ورسوله وانهم يحبون رسول الله كذبوا كذبوا لو احبوه لاحبوا اهله واله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم كيف ايها الاخوه ونحن في كل صلاه نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ما من محيد أيوه ما من مناص ما من مهرب ما من عذر ولا تعلة أيها الاخوه لمن ناصرهم العداء في القديم والحديث إلى أن يقوم الناس لرب العالمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة على محمد وأهل محمد كيف الصلاة عليكم أهل بيت النبوة فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم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 إلى بعض الذين ينفرون من الصلاة عليهم والتسليم أيها الاخوه إذا ذكر علي لا يسلمون علي يقولون يكفي أن أقول رضي الله عنه وأرضاه شأنه في هذا شأن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم أخطأوا لا ليس شأنه هنا شأن سائر الصحابة إن له شأنا خاصا والحسن له شأن خاص والحسين وفاطمة والذريه الطيبة والجناب الرفيع الأكرم والا فبالله لما نجد الامام البخاري رضوان الله تعالى عليه يصلي على علي في مواضع في اربعه مواضع سلم عليه عفوا سلم عليه مفردا ان عليا عليه السلام علي عليه السلام في اربعه مواضع من صحيحه وسلم عليه في مواضع اخرى مقرونا بولده وذريته الحسن وعلي مثلا عليهما السلام عليهما السلام وسلم على فاطمة في مواضع ومعظم أماث علمائنا يفعلون هذا الإمام أحمد سلم الإمام الطبري يسلم كثيرا في كتبه الإمام الطبري الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار لا يكاد يذكر عليا إلا بالتسليم ينظر أن يقول كرم الله وجهه أو رضي الله عنه أبو جعفر الطحاوي الإمام الحنفي العلم آه. كاد يقول دائما عليه السلام, عليه السلام عليه السلام عليه السلام هذا من خواصهم ومن حقوقهم ولذلك روي عن الإمام محمد الباقر أبي جعفر وهو أبو الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله قالت يحسد قال يحسدون أهل البيت حسد إلى اليوم إلى اليوم هناك أناس لا في العير ولا في النفير من الدهماء. من الطغام أيها الإخوة من الدهماء والطغام من العامة أحدهم لا يكاد يعرف كوعه من بوعه يقول لمن نسلم عليهم تحسدهم يا غر تحسدهم من أنت نقطع بأن في قلوب هؤلاء أيها الإخوة بعد أن تقوم عليهم الحجة والدليل أن في قلوبهم نفاقا أن في قلوبهم نفاقا ولذا أخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى رحمه واسعة في مستدركه على الصحيحين وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الإمام الذهبي ووافقه الإمام الذهبي قال عليه الصلاة والسلام السلام إني سألت الله لكم يا بني عبد المطلب أو سألت الله فيكم يا بني عبد المطلب ثلاث ثلاثة خصال ثلاث خلال سالته ان يثبت قلوبكم وان يعلم جاهلكم وان يهدي ضالكم وسالته ان يجعلكم جوادا اهل جود وكرم جوادا نجد رحما فهو الذي نفسي بيده لو ان رجلا صفن اي صف قدميه واغفا ومنه الصافنات الجيات ان تقف فلا تكاد تتحرك هذه علامه الخيل الاصيله فلو ان رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات مبغضا لكم لادخله الله النار والذي نفسي بيده لو ان رجلا صفن بين, المقام بين الركن والمقام صف قدميه واقفاً فصلى وصام ثم مات مبغضا لكم لادخله الله النهر الروايات كثيرة عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم عليا علامة واضحة جداً تبغض عليا تنحرف عنه يبدو منك شيء تجاهه كنت من كنت وأنت من أنت علامه على النفاق احذر واحتط لنفسك وارتد لها الخير وراجع أمرك فالمرء على نفسه أو من نفسه على بصيرة كل مرء أيها الأخوة من نفسه على بصيرة وهو يعلم ما في قلبه والله من وراء قلب كل مرء ولسانه وليست المسألة وهذا مما يغيظ أيها الإخوة ليست المسألة بالدعاوة باستثناء النواصب لا تجد أحد له يقول نحن نحب أهل البيت ونكرمهم ما شاء الله وتدافع عن أعدائهم وتلتمس لهم الأعذار الباردة أبرد من الثلج وأسخف من السخف نفسه وتترضى على قاتليهم ولاعنيهم وسابهم وشاتمهم ثم تقول انا من محبي اهل البيت ما شاء الله يا اخواني ذات مره اختلف اسامه ابن زيد ومن أسامته انه الحب ابن الحب اسامه ابن زيد ابن حارثه صحابي الجليل علم الشهيد رضي الله تعالى عنهما وارضاهما الحب ابن الحب اختلف مع الامام علي عليه السلام قلنا تتميز المقامات لا تقل لي لا أسامة ولا زيد إذا ذكر علي انتهى هذا المقامات يا إخواني المقامات لابد أن تكون واضحة لا أن يقرن علي حتى بالطلقاء واحيانا يقدم الطلقاء عليه بطريقة أو بأخرى بطرق غامضة عجيبة تغيظ المؤمن فقال له أسامة اني لا أحبك أو قال اني مبغض لك وذكر هذا للرسول فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسامه يسمع يا علي لا يبغضك إلا منافق مباشرة يحذر اسامه كأنه يقول له وهذا ما أفهمه إن شاء الله من الحديث يقول له أعلم أنك صادق الإيمان لكن انتبه لنفسك توخى واحذر واحتض المرء في حال الغضب أيها الإخوة أو الحنق يبدر منهما ما كان يقول له هذا بدر منك على سبيل الاغضاب لعلي والغضب منك لا باس لكن انتبه انتبه ان انعقدت البغضه في قلبك لعلي هذه علامه النفاق النبي يعطي موازين ومعايير لا يستثني احدا يطبقها على الجميع وينبغي ان تطبق على الجميع ولذلك في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الامام ابي الحسن عليه السلام علي كرم الله وجهه قال والذي برا النسمة وفلق الحبه والله يقول يعني والله خالق الحيوان والنبات خالق النفوس والنباتات والذي برا النسمة وفلق الحبه انه لعهد النبي الامي الي عهد من النبي الي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى الحافظ والفقيه الشافعي الجليل قال بعض العلماء كل أحد من الشافعية للشافعي في عنقه منا للشافعي عليه يد إلا أبا بكر البيهقي فلعله له يد على الشافعي لكثرة ما خدم مذهب الشافعي واستذل له وأوعب في ذلك رضي الله عنه وأرضاه له كتاب عظيم في مجلدين اسمه مناقب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الشافعي كان مشهورا بحبه لال محمد لذلك ظل الناس على الدوام ينبزونه بالتشيع متشيع يقولون وهو لم يعتر من هذا إذا كان التشيع هو ان احب فاطمه البتول الزهراء عليه السلام وعليا قرن هذه الامه او ذا قرنيها عليه السلام ايها الاخوه اخى رسول الله وصهره وابن عمه وهو القائل رضي الله تعالى عنه وارضاه انا اول من عبد الله في هذه الامه مع رسول الله في البدايات الأولى كان يصلي دائما رسول الله في البدايات الأولى قال أنا عبد الله وأخ رسوله لا يقول ذلك غيري أحد إلا كذب لا أحد يقول أنا اخو رسول الله أنا أخوه فقط هو أعطاني هذه الميزة النبي قال له أنت يا أبا الحسن أخي في الدنيا والآخرة أخوه هذا الذي سب ولعن وكره وانحرف عنه وغض منه اخو قال لا يقوله احد غير الا كذب عليه السلام شفاه الله فينا يوم الحشر اللهم امين نعم المهم الامام البيهقي يقول قال الربيع وهو الربيع بن سليمان احد خاصه تلاميذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه قال له يا امامنا ان نفر من الناس يتحدثون أنك تشيّ أنك تتشيّ يعني فيك تشيّ بالأحرى قال له هذه هي حكاية أخرى قال له إن نافرا من الناس إذا ذكر علي إذا ذكر علي أخذوا في حديث غيره لا يحبون مثل هذه الخطبة هناك من الناس أيها الإخوة إذا ذكر علي وأهل البيت يتسأل لماذا؟, لماذا لماذا خطبة عن علي خطبة وهي خطبة يحترضون في قلوبهم لماذا؟ لماذا ليست عن فلان أو علان من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عجيب قد يتحدث المتحدث عن الصحابة في ألف خطبة لا يقنعون فان تحدث عن اهل البيت في خطبة أو خطبتين تسال لماذا؟ أتره شيعي؟ لعله يتشيع؟ كان التشيع هو أن نحب ألا محمد نحن أول المتشيعين ووالله الذي لا إله إلا هو لا نبالي بما يقول العالمون لا يعنينا يقال شيعي يقال زنديق يقال كافر أقسم بالله لا يقيم مؤمن لهذا وزنا أن نحب ألا محمد نحن نعيش إن شاء الله ونموت على حبهم ولو قطعنا بإذن الله إربا إربا حتى نلقى محمدا على الجاده وهو الذي اوصانا باهل بيته وشدد الوصاه ايها الاخوه في غير ما موضع شدد الوصاه ولكن هذه الامه انا اقول لكم لم تحفظ نبيها في اله وضيعت وصيته وسياتيكم البيان الاذم الى اليوم انا اقول ما زلنا مضيعين لوصيه رسول الله وسوف نرى لماذا وكيف كيف ضيعناها ايها الاخوه يخوضون في حديث غيره لا يحبون لماذا نتكلم عن علي عليه السلام ودائما علي والحسن والحسين لماذا كانهم ما شاء الله شبعوا من علوم الحسن والحسين وعلي شبعوا يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون شيئا عن اهل البيت شيئا لا يعرفونه تقريبا اين حديث علي علي تاخر بفضل الله تبارك وتعالى شهادته جاءت متأخرة جداً في السنة الأربعين أيها الإخوة للهجرة يعني بعد الصديق وبعد الفاروق وبعد النورين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين هو آخر الأربعة وفاتاً وشهادة أيها الإخوة أين حديثه؟ كم روية له؟ كم روية له؟ ولماذا يروى لغير الآلاف من الأحاديث؟ وليسوا يقرنون ولا يقاسون به لا من قريب ولا من بعيد لا في العلم ولا في السبق أيها الإخوة ولا في التقى ولا في الهدي لماذا؟ أين علمه؟ أين علمه؟ أين رواياته؟ يقولون لم يكن في المدينة كان في الكوفة، ما شاء الله الكوفة صحراء ليس فيها رواة كيف تضحقون علينا بهذا؟ يكتبون هذا في الكتب اخوان لم يكن في المدينة كأنه لا يطلب الحديث ولا يروي إلا أهل المدينة، هذا كلب أهل مصر رواه وأهل العراق والشام وموراء النار كل أمة صارت تروي الحديث أين أحاديث الإمام؟ أين علم الإمام؟ وهو باب مدينة علم رسول الله فمن أراد المدينة فليأتها من بابها أين علمه؟ يا حسرتنا هذه حسرة والله العظيم في القلوب أيها الاخوه في القلوب فما أحسن ما قال الشافعي ما أحسن ما قال الشافعي قال هم هكذا هذه حالهم يقول الربيع بن سليمان فانشا هكذا قرض هذا الشعر من وقته عالبديها فأنشأ فانشا أبو, ابو عبد الله الشافعي رضي الله عنه يقول إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية اذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمه الزكيه فاجرى قوم ذكر سواهم فاعلم انه لسلقلقيه هذا بسبب السلقلقيه فعلم او قال فايقن انه ما السبب ما العله لماذا تنصرفون عن حديث علي وايه البيت لا تحبون ان تخوضوا في حديثهم فاعلم انه لسلقلقيه اذا ذكروا عليا اذا ذكروا عليا وبنيه اذا ذكروا عليا وبنيه قال قوم او قال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيه قال هذا حديث الشيعة كلام عن علي وعن فاطمة الزهراء والحسن والحسين هذا من احاديث الشيعة حديث الرافضة لماذا نخوض في احاديث ايه الرافضة اذا ذكروا عليا وبنيه اخذوا في الروايات العليه وقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية بارئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية يرون الرفض قال أنا بريء إلى الله من هؤلاء الذين يسمون من أحب فاطمة وبنيها وبعلها أيها الإخوة يسمونهم روافض لأنهم يحبون آل البيت قال بريءت إلى الله من هؤلاء بريءت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطميه على ال محمد صلاه ربي ولعنته لتلك الجاهليه رضي الله عن امامنا الشافعي وارضاه وجزاه الله عن اهل بيته خير ما يجزي محبا صادقا وحشره معهم وشفعهم فيه نعم هكذا وقد يتساءل بعضكم او بعضكم ما هذه السلقلقيه يقول فأيقن انه ليس لقلقيه هناك حديث وهذا الحديث من جهه الاسناد على مبلغ علمنا ايها الاخوه على ما قرانا الى الائمه والحفاظ لا يصح فيه مجاهيل لكن لعله صح عند الشافعي او لعل المعنى صح عنده أو لعله اراد فقط ان يتاثر المعنى يروى عن ابن عباس هذا نبا الاصلقلقيه رضي الله عنهما ان امراه اتت أبا الحسن عليه السلام فقالت له اني لا ابغضك ولا احبك راها كذا لعل علي ان قتل اباها او جدها او عمها او ابنها من الظلمه الذين تصدوا له وحاربوه مبطلين وعلي تقريبا باتفاق كل اهل الحق في هذه الامه مصيب في كل حروبه في الجمل وصفين والنهروان عند معظم علماء الامه على الاطلاق لا يخالف في هذا إلا منكود متعوس مصيب في كل حروبه لم يخطئ في حرب واحدة دائما كان الحق معه عليه السلام في الجمل وفي صفين وفي النهروان نعم قالت له أنا أبغضك ولا أحبك قال هاي فأنت إذن سلقلق فأنت إذن سلقلق قالت وما السلقلق قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم أي مرة أو ذات مرة يا أبا الحسن لا يبغض كمان نساء إلا السلقلق فقلت يا رسول الله وما السلقلق قال التي تحيض من دبورها منحرفة الطبع والخلقة وإلى الجو لا ينحرف عن آي البيت لا يستشعر الانحراف فضلا عن البغض لآي البيت إلا منحرف مطعون إما في رجولته إما في إيمانه إما في طبيعتها إما في خلقه إما في شخصيته لا يكون شخصا طبيعيا أنا أقسم بالله على هذا لا يبغض عليا وأهل البيت رجل أو امرأة يكون طبيعيا عشاق المجد عشاق الكمال عشاق الإيمان عشاق المعاني العالية يهيبون عشقا بأهل البيت حتى غير المسلم أيها البيت حتى غير المسلمين ايها الاخوه يهيمون عشقا في علي وفاطمه وابنائهم وذرياتهم عشقا لانهم يرون عندهم ما لا يرى عند غيرهم ايها الاخوه نمط وحده تقول لا نفهم نعم لا جرم اننا لا نفهم لاننا لم نتعلم ولم نتربى ايها الاخوه على حب اهل البيت لا نكاد نعلم عنهم شيئا فنستغرب من هذا الكلام لماذا ولما وفعلا لما نصلي عليهم في الصلاه يعني لما هم بالذات يعني وليس على محمد وقال محمد لا نفهم أيها الإخوة لا نكاد نفهم لذلك لا نغضب لهم لا نحزن لمصائبهم أيها الإخوة ويمكن أن نحب اعدائهم تماماً وندافع عنهم قرأت الامام جليل وهو من أئمة الشافعية والله يعفو عنه ويسامحه الذين تعلمنا منهم من كتبهم إمام شافعي جليل من أئمة الشافعية وأنا متأكد أن إمامه الشافعي يبرأ منه في هذه المسألة في هذه المسألة يقول في كتابه ولو أن يزيد قتل الحسين أو باشر قتله مستحلاً لذلك لكن بتأول استحلال قتل الحسين لما جاز لعنه يا سلام شيء أجيد ما هذه المحبة المفرطة في يزيد بالمعاوية يزيد تقول لو أنه استحل قتل الحسين رأى أن قتله حلال لكن عنده شبه التأويل أنا قال لا نحن نقول لك لعنة الله على يزيد إلى يوم الدين والأذلة متظاهرة على تجويز لعنته بل لعلها مطلوبة لعل عين محمد تقر أيها الإخوة في عالمه النوراني لعل عين محمد تقر قليلاً بلعن هذا اللعين الذي كما قال إيه أحد شعراء العراق في أيام الألوسي فنغدو على طول المدى نلعن اللعنة يزيد يقول يزيد على لعن عريض جنابه بالعكس المعنى الصحيح دقيق جنابه فأغدو على طول المدى ألعن اللعنة ما قاله الألوس في روح المعاني رحمة الله تعالى عليه الإمام الشهاب الألوسي لا قال لا نلعنه هذا الإمام نفسه يا إخواني هذا الإمام الشافعي نفسه في كتاب آخر قال ولو أن مسلما أخذ حبة من أخيه مستحلا لذلك لكفر تأخذ حبّة سدس الدرهم جزء من الدرهم تأخذه من أخيك المسلم تستحل ذلك تكفر ويستحل يزيد قتل الحسين بشبهة لا يلعن مش لا يكفر لأنه اللعن ليس فقط في حق الكافرين النبي والكتاب الكريم لعن كثيرين من المسلمين من هذه الأمة نعم تعرفون من أوائل هؤلاء الذين يلعنون من هم الذين استحلوا من أهل بيت رسول الله ما حرم الله ورسوله روى الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب أيها الاخوه والحديث قوي ليس بالضعيف قال عليه الصلاة وأفضر السلام ستة أو قال خمسة لعنهم الله ولعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب أي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله وفي رواية الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت فيعز من اذل الله ويذل من اعز الله كسائر الطواغيت من حكام الظلمه واعوان الظلمه أيها الإخوة، هذا ملعون لعنه الله والرسول والانبياء المجابو الدعوات ايها الاخوه اقول لك لا تلعن بعض الناس يريد ان يعلم الادب وهو لا يعرف الشرع تتكلم عن ماذا اللعن حكم شرعي يا عبد الله انت ادم من رسول الله هادب من أصحابه من أهل بيته الذين لعنوا هناك من يستحق أن يلعن لكي يكون عبرة للناس لكي يتوقع الناس أن يسلكوا مثل مسلكه أو يأخذوا مثل ما مأخذه هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي أيها الإخوة والمسألة طويلة قال والمستحل لحرم الله ضبطها بعضهم لحرم لا للحرم الحرم كما استحل يزيد مكة والمدينة دمر مكه ودمر الكعبه احنه الله عليه هذا اتى بكل ما يوجب اللعن الذي هذا بكل ما يوجب اللعنه يقول لا, لا نلعنه وان استحل قتل الحسين قد يكون استحله بتاويل ما شاء الله ما شاء الله خلاص اذا نعطل كل ايات وكل احاديث اللعن لا نلعن احدا الا من علمنا انه مات على كفره طب وين الايات والاحاديث التي تلعن من لم يمت على كفره تلعن من فعل اشياء بعينها ايها الاخوه المسألة طويلة لا نحب أن نقود فيها فقهيا والمستحل من عترة أهل بيتي ما حرم الله وختم بقوله والمكذب لسنتي أو قال الراد لسنتي هؤلاء الستة لعنهم الله ولعنهم رسول الله ولعنهم كل نبي مجاب كل نبي مجاب أيها الإخوة هذا هو فقالت له يا أبا الحسن صدق رسول الله أنا البعيد سلقلق، إني لا أحيض من دبري وما علم أبوي. صدق رسول الله، لذلك أنا أبغضوك، أنا أبغضوك. يا حسرتنا على أمت محمد، يا حسرتنا أيها الإخوة كما قلت لكم غير مسلمين كثرة في العالم. الكولونيل حبيب غطاس أيها الإخوة، كولونيل وأديب مسيحي لبناني كان يستهيم ويستهام عشقا في آل بيت رسول الله. قرأ سيرتهم وقرأ عنهم عاشقهم ايها الاخوه امتلأ قلبه حبا لهم له قصيد غراء بعنوان سيدتنا فاطمه الزهراء حسره والله حسره حسر على هؤلاء المنحرفين عن آل بيت رسول الله ايها الاخوه حبيب غطاس يقول يخاطب فاطمه عليه السلام فانت من المختار حبه قلبه وانت من الاطهار اصفى واطهر حفظت لنا نسل النبي ومن بهم على كل مخلوق نتيه ونفخر قال نحن نتيه ونفخر على كل الخلق بذريه محمد وأنت يا فاطمة من حفظت لنا هذه الذرية أنت مستودع هذه الذرية عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر الله أكبر مسيح يكتب هذا نعم مسيح يكتب هذا عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر لا لا لا تسلم عليهم لا تقول عليه السلام هذه شعار الشيعة الشيعي يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعي يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعي يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ وينسب إلى فقهاء؟ كبار اجله أيها الإخوة ممنوع إذا صار شعارا للمبتدعه فلا لا ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعارا للمبتدعة؟ بدلا ان افرح بان هؤلاء المبتدعه كما تسميهم يشاركونني في سنه سنيه انا افرح انا اريد الخير لكل الناس فمهما شاركني الناس في الحق الذي اراه حقا فالحمد لله أو الحمد قال لا انا اترك هذا الحق لا نريده لان الشيعة في فالحقيقه ليس لهذا لا بل لشيء في القلوب على اهل بيت رسول الله يريدون ادنى حيله وادنى معذره حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله يقول بعضهم أنا والله لا أعلم أحدا إلا ما الذي تعلمه أنت؟ أنت طالب علم أنت؟ أنت محقق أنت دارس؟ تعرف الكتب والدراسات والأدبيات أنت؟ يشهد أنه لا يعرف أحدا إلا يحب آل بيت وكيف يسلم لهم دعاوى حبها وهوى نفوسهم إلى ضراتها الشاعر الحكيم يقول وكيف يسلم لهم دعاوى حبها وهوى نفوسهم الى ضراتها نحب اهل البيت ولكن هوانا ايها الاخوه ما الذين قاتلوهم وقتلوهم ولعنوهم وشردوهم ونكلوا بهم نترضى عليهم وندافع عنهم بحماسة وشراسه ما شاء الله الحب اذا صافح حبيبك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام هذا منطق الفطرة والبداهة. لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضا يرن إلى من جفانية. لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضا يرنو إلى من جفانية. يجيء فيبدو الحب والنصح غادية ويمسي لأعدائي خليلا مواخيا. فيا ليت ذاك الحب والنصح لم يكن، ويا ليته كان الخصيم المعادية. اسمعوا الحكمة. اسمعوا كلام الذين في عقولهم أو في أدمغتهم العقول لا نحب هؤلاء ونحب من عادهم ونترضى عنهم ونمنع انتقاصهم ولو بأي وجه ونسكت عن الأحاديث التي ذمتهم وحذرت منهم وانتقصتهم نقول لمحمد تأخر يا محمد الآن أنت تتأخر لا تتكلم لدينا فقه آخر واحاديثي الصحيحة واحاديثي المتواترة بعضها متواترة لا لا لا هذه تحوت كلنا نحب أهل البيت بأي طريقة بأي معايير قل لي بالله عليك برهل لي يا أخي كيف أين المعايير يا إخواني يا أحبابي يا أخواتي أنا أقول لكم محبة أهل بيت رسول الله عليهم السلام وأجمعين من محبة رسول الله فلا والله الذي لا إله إلا هو ما أحب عبد النبي الله صادقا من قلبه الا اورثته محبته اياه حبا وعشقا وهياما في اهل بيته مباشره لا ينفصمان لكن اصلي عليه وعلى اهل بيته في كل صلاه تلقائيا قد يقول قائل هذا امر مقرر لا ينبغي ان تحلف عليه مقرر من احب احدا احب كل من مت اليه بوصله وسبب اليس كذلك ها؟ ويحب حتى سود الكلاب إيه؟ لسوادها كما قال المجنون لأنها سوداء أصبح يحب الكلاب السود حتى وقالوا يا جميل أتى أخوها جميل بثينة وقالوا يا جميل أتى أخوها فقلت اتى الحبيب اخو الحبيب. احبك ان نزلت جبال سحمة وأن سبت بثينة من قريبي أنا أحب أحداً أحب كل من انتسب إليه كل من اتصل به وأعظم الناس وصلة برسول الله من؟ لحمه ودمه، أهلُه قبل أن تحدثن عن الصحابة رضوان الله عليهم تبه لابد أن تكون الأمور مرتبة اعظم الناس مثابه وقدرا عند رسول الله وأحبهم اليه وأقربهم منه واعظمهم رحما من هم؟ هم خير خليقه بعد رسول الله ألسنا نتلو ونروى حديث مسلم في الصحيح والترمذي وغيرهما؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم في حديث اخر فانا خيار من خيار من خيار لذلك في الحديث ايها الاخوه يقول عليه الصلاه والسلام قال لي اخي جبريل يا محمد اني قلبت الارض مشرقا ومغربا فلم اجد خيرا من محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الى ابد الابدين ما خلق الله ولا برا بشرا في الورى كمحمد خير خلق الله يضر صحيح ويا محمد صلى الله على محمد وآله وسلم اني قلبت الارض مشرقا ومغربا فلم أرى بني أبن خيرا من الهاشم او من بنها اهل بيت النبوه مختلف الوحي عرصات القرآن والآيات معدن الرسالة كيف لا يكون هكذا لحمه ودمه أهله وحامته وخاصته وقرابته فقد يقول قائل هذا الأمر بذاته مقرر مقرر بذاته لا يحتاج ولا يلحج أن يقسم عليه لا فما الجديد في القضية هناك جديد انتبهوا هناك جديد وهناك زائد وهو شريف جدا الزائد والجديد في القضية يا إخواني أن المسألة تخلو من التكلف وأن لها اعتلاقها بالإيمان ما معنى هذا القيل؟ المسألة تخلو من التكلف يحدث أن امرأ يحب امرأ آخر أيها الإخوة حبا صادقا لكنه لا يحب بعض أهله وخاصته يحدث كثيرا قد يغار منهم قد يحسدهم قد يبغضهم لا يحب لسبب أولئها وقد يكون محقا وقد يكون مبطلا وقد يكون مبطلا فيتكلف محبتهم ارضاء لمحبوبه يدعي انه يحبهم ويبرهم ارضاء لمحبوبه القضيه مع ال محمد تختلف ان احببت رسول الله صدقا حب صاف بلا جفاء حب حقيقي اكثر من نفسك واهلك وولدك ومن الناس اجمعين تجد نفسك بغير تكلف مستهاما باهل بيته تعشقهم عشقا عشقاً وتفجين فعلاً بنفسك وروحك ودمك وبكل ما تملك لو طلب إليك ذلك وحطم عليك بلا تكلف هالي ثم إن للمسألة اعتلاقها بالإيمان ما معنى ذلك؟ أهه مهما صفت محبتك لرسول الله تحققت محبتك لأهل بيته وشعرت إيه بربو الإيمان وزيادته إيمان حقيقي مع خشوع مع يقين بعض إخوائنا وهذه نصيحة لي ولهم وأخواتنا يسألون دائما عن المداخل العلمية والفكرية والفلسفية للإيمان تابعوا الإيمان له ذوقه وله منطقه الخاص ليس طريق الإيمان فقط البراهين والأدلة العقلية والنقلية والفلسفية لا لا إيمان له أذواق ومواجيد خاصة من أوسع وأرحب نهج وطرق الإيمان أيها الإخوة محبة رسول الله وبالتبع مباشرة وبالتفرع منها والترتب عليها واللزوم عنها محبه اهل بيته روى الترمذي وحسنه هو الحديث لا ينزل لعله على الحسن أيها الإخوة احبوا الله لما يغضوكم به من نعمه واحبوني يحبكم الله واحبوا اهل بيتي بحبي واضح جدا جدا لا بد ان تحب الله لانه خلقك ويغذوك يرزقك لا ينقطع مدده عنك لا ينقطع مدده عنك واحبني يقول النبي يحبك الله تبارك وتعالى واضح لانني رسول الله الحبد هو ورسوله انا الناطق عن وحيه انا الناطق المفرغ عن وحيه واحب اهل بيتي بحبي مني هؤلاء مني في صحيح مسلم عن يزيد بن حيان انه اتى هو وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم صاحب رسول الله الذي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاهم اجمعين قال دخلنا عليه فقلنا له فقلنا له لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا يعني هنيئ لك يا هنيئ لك يا نعمه عين لقد لقيت يا زيد وكيف لم يلقى رضي الله عنه وارضاه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا لقيت رسول الله رايته وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد مره اخرى خيرا كثيرا فحدثنا يا زيد حدثنا يا زيد بحديث سمعته من رسول الله ما اعلى وما اشرف هذا النسب واسط بينه وبين رسول الله تابعون اجل لا رضوان الله عليهم يحبون ان يسمعوا من هذا الصحابي الجليل قانة العابد حديثا سمعه من رسول الله صلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا فقال لقد كبرت سني ودق عظمي لقد كبرت سني ودق عظمي أو قال وهن عظمي ونسيت بعض أو قال كثيرا مما كنت أحمي الرسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت نسيت أشياء كثيرة فما حدثتكم فخذوه وما لم فلا تكلفوني ما اسكت عن لا تسالوني عنه لا أريد أن أخلع لا أريد أن أقع في اللبس والسهو والخطأ لا أريد هذا الحديث عن رسول الله مقام خطير جدا وحساس ثم قال وقف بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في ماء يدعى خم الحديث من أخرجه؟ مسلم في صحيحه الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج وقف بنا صلى الله عليه وسلم في ماء يدعى خمة بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة. فقال: على أيها الناس إني بشر يوشك أن يأتي داعي ربي فأجيب قربت أيام يقول هذا بعد حجة الوداع منصرفه كما في روايات كثيرة متواترة منصرفه من حجته اليتيمه حجة الوداع صلوات ربي وتسليمته عليه فأجيب واني تارك فيكم ثقلين واني تارك فيكم ثقلين ما احسن هذه التسميه وهذا النعت الثقل الثقل هو الشيء النفيس الخطير المصون خطير معناه له قيمه عاليه يعني معنى خطير مش دينجرس يعني نفيس خطير مصون الحفاظ عليه ما احسن هذا النعت لماذا لان القران الكريم قال ان سنلقي عليك قولا ثقيلا التمسك بالقران ليس لعب ليس لعبه ليس شيئا سهلا ان تتمسك بالقران وعزماته شيء صعب جدا أيها الإخوة وانه ليسير على من يستره الله عليه يستر الله علينا سبل الخير وهدانا الصراط المستقيم الازكى والاقوم والاوقى واما اهل بيت الرسول لماذا سمهم ثقل ايضا يقول لك ثقل رسول الله وخلف ابن ام مكتوم على ثقله خلف عليا في تبوك على ثقله لماذا هم الثقل؟ عترته اهل بيته تعرفون لماذا لأن التمسك بهم وموالاتهم تجر إلى المشاكل والمحن. اي والله من بعد رسول الله إلى يوم الناس هذا لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام إن عمرنا معشر أهل البيت صعب مستصعب صعب تريد أن تحبنا؟ أن تولينا وأن تظهر هذه المحبة وأن تدفع عنا؟ ستبتلى ومن قبله قال جده وابوه علي عليه السلام أبو الحسن قال وقد قال له رجل والله اني لأحبكم لا اهل البيت قال فاستعد للفقر تجفافا او قال جلبابا ستفتقر في روايات استعد للبلاء ويروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام دخل احدهم على ابي الامام جعفر الصادق محمد الباخر عليهما السلام قاله كيف اصبحت يا امام يا ابا جعفر قال الحمد لله أصبحنا برسول الله خائفين والناس به آمنين بسبب أننا أبناء رسول الله ونطرد ويقتل ويسجن ويعرقب ويقطع أحبابنا وشيعتنا لأننا فقط أهل برسول الله هذه حالتنا قال وأصبح الناس كلهم يقول كلهم بنا آمنين والناس الآن آمنون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام دين رسول الله دين محمد عجيب قال هل رأيتم أعجب من هذا الأمر؟ هل رأيتم أفصح وأوجز من هذا الجواب؟ قال الحمد لله أصبحنا برسول الله آمنين وأصبح الناس كلهم عفواً أصبحنا برسول الله خائفين وأصبح الناس كلهم به آمنين قال هذا حالنا هذا ما فعلته امه محمد بنا بثقل رسول الله قال الفقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله كان يقول على الاستئناف الثقل الأول كتاب الله ولك أن تقول كتاب الله على البدل كتاب الله حبل متين ممدود بين السماء والأرض أيها الإخوة قال ثم ذكر كتاب الله ورغب فيه تحى إليه ورغب فيه ونصح هذا الثقل الأول كتاب الله لم نضل إن تمسكنا به ولكن به وبالثقل الآخر والحديث في مسلم عن زيد بن أرقم ما هو الثقل الآخر؟ قال وأهل بيت كان يمكن أن يرغب فيهم لا هو يعلم وينظر الى الغيب من ستر الرقيق يعلم ما سينزل بهم وباحبابهم ولذلك قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي أذكركم الله في, أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي كم مره قال ثلاث مرات هل ذكرنا الله وهل حفظنا رسول الله فين له في اهل بيته لا والله لا والله الذي لا اله له لقد عاديناهم وسببناهم وشتمناهم وذبحناهم وانحرفنا عنهم الى يوم الناس هذا الا من رحم الله تبارك وتعالى عجيب هذا الامر يا اخوان عجيب جدا عجيب جدا هذا الامر لا يكاد يصدق لا يكاد يفهم لماذا لفاق لفاق في القلوب وسياسه سلطويه حرفت فقه الناس وفهم الناس ودين الناس وعواطف الناس دون أن يشعروا دون ان يشعروا دون أن يشعروا أيها الإخوة نفاق في القلوب كما قلت لكم تبغض أهل البيت منافق روح صلي وصوف عطيه العرجي يروي عنه تلميذه الأعمش الإمام الأعمش رحمة الله عليه وكان يرمى بالتشيئ من أكبر أمة أهل السنة والجماعة من أكبر أمتنا كان يرمى بالتشيئ لأنه يتحدث مثل حديثنا عن أهل البيت ممنوع ممنوع لا تكثر لا تكون رافضيا كما قال الشافعي خذ في حديث غيره ما شأنك بأهل البيت لذلك شيعوا الأعمش اتهموه بالتشيع، إمام أهل كوفة الإمام الأعمش يروي عن شيخه عطية العرجي قال قالي كنت مع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي عمر طويلة رضي الله عنه وارضاه وهذا من احباب أهل البيت كثيرين صحابي جليل ابن الشهيد قال فقالي اسمع كلامي يا عطية فلعلك لا تسافر معي غير سفري هذا على اخر سفره. يا عطية أحب آل محمد أحب آل محمد ومحب آل محمد وإن أوقعك في الذنوب والخطايا وإياك ومن أبغض آل محمد وإن كان صواما قواما ابتعد عنه سيهلكك يوم القيامة ستهلك سيتطرق النفاق إلى قلبك دون أن تدريه تتطرق النفاق إلى قلبك دون أن تدري لذلك أخواني وأخواتي سننبه إلى مسألة وأعلم أنها ستثير عجاجاً لكن الحق احق ان يتبع لاحظوا هكذا بالتأمل أيها الإخوة ولكم أن تلاحظوا مثل هذه الملاحظة وأن تفحصوها وتختبروها أكثر الأمة حباً لآية رسول الله لا نتحدث عن الشيعة من السنة من أكثر الوان وصنوب السنيين محبة في أي البيت؟ الصوفية معروف الصوفية اينما وجدت الصوفيه تراهم يستهيمون ويستهامون بحب اهل البيت لماذا والصوفيه عموما يعني الا ما ندر ليسوا اهل علم وليسوا اهل بحث وتحقيق اهل ذكر وعباده ومحبه هكذا في الجمله ما شاء الله باركهم الله او بارك الصالحين فيهم لماذا تعرفون لماذا لان الصوفيه في جملتهم يعشقون رسول الله عشقا عشقه مجالسهم كلها نشيد رقائق وتذكير برسول الله شيء يحيي القلوب لذلك تجدهم مباشرة دون أن يدروا لماذا يحبون أهل بيتي وحبا جما نعم طبيعي هذه طبيعة هذا الأمر وفي المقابل وافحصوا هذا حتى مع الكبار الأجلاء عفى الله عن الجميع وسامحهم من تجدونه يجفو رسول الله ولو بعض جفاء تجدون فيه انحرافا عن اهل البيت وساضرب مثالا هذا المثال سيزعج سيسبب لي مشكله ساذكر انه في قلبي فكنا توصلت إليه شيخ الاسلام ابن تيميه عفى الله عنه وسامحه اقام علماء عصره الدنيا عليه ولم يقعدوها من اجل مسائل في العقيده ومن اجل مسائل في الفروع من مسائل الفروع انه منع التوسل برسول الله قال لا يتوسل به خلاص ما في توسل محرم ومنع ابن تيمية رحمه الله شد الرحال يعني أن تسافر قصدا تركب بقصد ماذا أن تزور قبر النبي ممنوع تذهب لزيرة قبر النبي ممنوع حرام شرعا لكن تزور المسجد النبوي وتزور معه القبر بالتباع قال لباس لكن تذهب بقصد أنك تزور القبر المصطفوي ممنوع قال ابن تيمية غضب علماء عصري خالفوا في هذا ورأوا في هذا جفاءا لرسول الله نعمل جفوة يا أخي كل قلوب الأمة كل قلوب المسلمين في العالم تحن حنينا أيها الإخوة عظيما مؤبدا إلى رسول الله في روضته الشريفة أليس كذلك؟ لا علي ليس من قصد أن أذهب لأصلي ليس واجبا هذا لكن لو ذهبت لأصلي فهذه الصلاة ما شاء الله تضاعف اضعافا تعلمونها لكن قصد الأصل أن أزور قبره أنا أحب أن أذهب إلى روضته الشريفة أسلم عليه قال لك حرام لماذا يا شيخ الإسلام؟ عفى الله عنه وسامحه وفي المقابل سجل عليه رحمة الله عليه مخالفات ملفتة أو لافتة وعجيبة تشي بنوع انحراف عن أهل بيت رسول الله سنتكلم فقط عن موقف من الإمام علي لا أتكلم أنا دائما أنا تحمل كلامي على أشياء عجيبة والله أعلم كما قلت وهو من وراء قلب كل امرئ ورساني ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين وحافظ الإسلام صاحب فتح الباري في كتابه الدرر الكامنه في اعيان المئة الثامنه المجلد الاول حين ترجم لابن تيميه رحمه الله تعالى عليهما تخي الدين احمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن, ابن ابن ابن تيميه الحراني ترجم له ماذا قال قال وافترق الناس فيه على اقسام فمنهم من ومنهم من نسبه الى النفاق العلماء مش العامة طبعا افترق العلماء فيه منهم من نسبه الى النفاق لماذا ابن تيمية شيخ الإسلام ينسب إلى النفاق يا ابن حجر لماذا؟ قال لأنه قال في علي ما سبق وقبل صحيفة الصفحة السابقة ما قال ابن تيمية؟ قال علي أخطأ في سبعة عشرة مسألة وخالف فيها نص الكتاب ما شاء الله جراءة عظيمة الآن طبعا إيه؟ يستغربون من جراءتنا كيف ننقل مش نبتدع الكلام ننقل هذا الكلام المكتوب لابن حجر في ابن تيمية يستغربون من هذا لماذا تنقل هذا؟ ما قلده ما تريد يغضبون جدا كان شيخ الاسلام هو نبي الاسلام وليس شيخا من مشايخ الاسلام طب هو خطا عليا وفي سبعة عشره مساله يظن انه يستطيع ان يفهم عليا شيء عجيب في سبعة عشره قال خالف فيها نص الكتاب ما شاء الله علي ما شاء الله علم قليل وخالف النص الواضح في القران في سبعة عشره مساله الله اكبر دعوه غريبه جدا هذه من شيخ الاسلام قال ولانه قال في إنه لم يزل مخذولاً حيث ذهب استغفر الله العظيم في علي نعم قال مخذول هذا عبد خذره الله الله أكبر كما تدين تدان هذه الكلمة العظيمه أيها الإخوة جازاه الله بها في الدنيا قبل الآخرة ابن حجر الهيتمي أحد أمة الشافعية توفى سنة 974 ابن تيمية 728 شوف بعد كم سؤل عن ابن تيمية فقال عبد خذله الله فاصمه واعماه وحكم عليه بالكفر كفره في الفتاوى الحديثيه لابن حجر الهيتمي كما تدين تدان تتكلم هذا في ابي الحسنين في علي تقول لم يزل مخذولا حيث ذهب وقال فيه ايضا مسائل سبعة وثمانية أيها ايها الاخوه انه طلب الخلافه مرارا رجل متشوف الخلافة بده منصب عليه الله أكبر يا أخي الله أكبر الله اكبر طلب الخلافه مرارا فلم ينلها فلم ينلها وقال فيه ايضا بالله إنه كان محبا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان محبا للمال يا ابن تيميه ما هذا عثمان يحب المال الذي اعطى معظم امواله لله ورسوله يحب المال وعلي محب الرياسه قال علي يحب الرياسه وعثمان يحب المال ثم غمز اسلامه من وراء وراء اسلام علي وهو اول الناس اسلاما النبي قال لفاطمه زوجتك اولهم اسلاما او قال اقدمهم اسلاما قال وعلي اسلم صبيا وابو بكر اسلم شيخا او كهلا واسلام الصبي لا يقبل في قول أستغفر الله ماذا تريد من هذا يا ابن تريد غمز اسلام علي قال حافظ ابن حجر فمن اجل ذلك وطبعا تكلم ايضا في حديث ايه خطبه علي لبنت ابي جهل وكانه شنع عليه بذلك شنع على علي كلام فيه شناعة على علي ابن تيميه اتى به شناع على علي سبع مسائل هذه قال فلاجل ذلك نسبوه الى النفاق قالوا ابن تيميه هذا منافق لقول رسول الله في صحيح مسلم أه لا يبغضه يعني علي أه أه أه أه الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق والمسألة خطيرة وهذا الحكم ليس من الشيعة وليس من أعداء اهل السنة من علماء أهل السنة كما قال إيه ابن حجر منهم منا من حكموا عليه بذلك وهذا مكتوب في كتب التاريخ وفي المحاضر محاضر جلسات الحكم وحكمات ابن تيمية رحمه الله عليه وعفى الله عنه وسامحه احذروا يا إخواني الانحراف عن آل بيت رسول الله واعتقدوا محبتهم ووفروا حشمتهم وعرفوا لهم مقامهم ومثابتهم ومكانتهم آه ولا عليكم من العالم لا عليكم من الناس أجمعين لا يجعلن أحدكم نظره وتلمحه إلى ما سيقال في ويقال عني ماذا سأكسب ماذا سأخسر هذا لا يعنينا يعنينا إن شاء الله أن نصفي ديننا وأن نخلص محبتنا لمن أمر الله بمحبتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله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 له قصيدة اسمه الحسين عليه السلام يقول ركب الحسين على الفخار الخالدي بيض الصفاح فكان أكرم رائدي حشد الطغاة عليه كل قوهم وحموا عليه ورد ماء باردي تأبى البطولة أي ذل لبغيهم من لم يكن لسوى الإله بساجدي أيهابهم صبط النبي وعنده جيش من الإيمان ليس بناضدي ولئن قضى بين الاسنه ضاميا عطشان ضاميا فلسوف يلقى الله أكرم وافدي مسيحي يكتب هذا يقول قتلو ابن بنت رسول لا عطشان لكنه سيرد على ربه يوم القيامة أكرم وافدي ولا سوف يسقيه النبي محمد كأسا تفيض من المعين البارد بول السلام الشعر اللبناني الشهير جدا والأديب والكاتب أيها الإخوة له ملحمة في علي وبني في ثلاثة آلاف بيت يقول فيها وبها أختم هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا ذكره انعرى وجوم الليالي شق في فلقة الصباح نجيا يا علي العصور هذا بياني ضعف نعم صوت عفوا صوت فيه وحي الإمام جليا يا أمير البيان هذا وفائي أحمد الله أن خلقت وفيا يا أمير الإسلام حسبي فخرا أنني من كمال أصغاري جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علوية عجيب بول السلامه وفي الاخير يختم القصيده العصماء بقوله يا سماء اشهدي ويا عرد قري واخشعي انني ذكرت علي الله اكبر وانت تولوا وانت تولوا المجد يعشقه من يعشق المجد ايها الاخوه يعشق اهله من يعشقه الكرامات كرامه المعالي الاشياء السامقه يعشق اهلها من يعشقها اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا <تصفيق> اللهم اهدنا لأرشد أمورنا وافتع علينا بالحق وانت خير الفاتحين اهدنا لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك السميع قريب مجيب الدعوات وتابع بيننا وبينهم بالسعادات والخيرات يا ولي كل خير يا ولي المؤمنين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخنا الصلاة